بسم الله الرحمن الرحيم ا ذ ا ع ة طريق ا ل إ س ل ا م على ش ب ك ة ا ل إ ن ت ر ن ت تقدم لكم السلام عليكم ورحمه الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونقص ا ش ر و ر و ن ع و د بالله من شروره انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو ا ل م ح ت د ومن يضلل فلم ح ج د له وليا من شده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ل أ اكرمنا بخير كتاب انزل وخصنا بخير نبي كرسل واتم علينا اعظم نعمه الا وهي نعمه الاسلام اليوم اثبت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام د ي ن واشهد ان شهيدنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصحيبه من خ ل ي ه وحبيبه عاش حياته كلها صلى الله عليه وسلم لله ف أ ع ط ى لله ومنع لله و أ ش د لله و ا غ ر ب لله وحارب لله واتاهم لله وغضب ر لله ورؤيا لله, لله وسكت لله وتكلم لله وكان ل ديانه صلى الله عليه وسلم قل إن ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك له ملك ولنا اول المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بامته واقتتا اثره بايمان واحسان الى يوم الدين اما بعد ا ح ب ك ي في الله ارتدتم ومضى نشاكم وتبواتم من جنات الله م ن ز ل ة واشكر الله تبارك وتعالى ان يجعل من شانا خالصا للغير كريم والا لا جعل للشيطان فيه حظا ولا مصيبه وان كنا جمعنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا يوم القيامه تحت ظل عرشه و إ ي ن ا س ت ق ى ورحمته انه ولي ذلك القوي وعليكم كلمنا في السلسله الماضيه عن مساله الخطا وكيفيه تشريك الخطا وان ابونا نصرف الخطا ونرى ونسمع كيف عادت رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ط ا ء ص ح ا ب ة وابنيه الموضوع م ه م ل ا ن لا يخلو مجتمع اخطاء ولازم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل كيف مع هذه ا ل أ خ ط ا ء ك ي ف ي ة التعامل ثم ك ي ف ي ة يعني التصحيح وفهم التصور الصحيح الذي ينبغي ان يكون عليه ا ل ع ب د حينما يتبع من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ي ب د أ كنا عشان نتكلم في م س أ ل ة إ ز ا ي تعالج ا ل أ خ ط ا ء كنا لابد أ ن نتفهم م ج م و ع ة من العوامل قبل ا ل إ ق د ا م على تصحيح ا ل خ ط أ ت ك ل م ن ا في عجاله تلك ع و ا م ل ت ك ل م ن ا في الاخلاص لله سبحانه وتعالى ت ك ل م ن ا في فهم ط ب ي ع ة البشر على أ ن كل بني ادم خطاء اتكلمنا إ ن حضرتك لما تريد تصلح ا ل خ ط أ لابد أ ن يكون لديك دليل شرعي و أ ن ت تصحح هذا ا ل خ ط أ لا تصححه على جهه اتكلمنا في اعتبار ن و ق ع الشخص الذي يقوم بتصحيح ا ل خ ط أ اتكلمنا في الذي ل اخطا ب د وأنت تصحح ا ل أ إن بين أغفأ عن عنز مع ت ق خ ل ا ص ر ا ر والترصد وبين الذي اخطا جهلا اتكلمنا في التفريق بين الخطا الناتج عن اجتهاد صحبه يعني في واحد بيجتهد في خطا أ وتدلينا على ذلك بواقعه الصحابه اللي سالهم الصحابه لما اصابته الجناده كان عنده درشه راسه ينفع تيمم قالوا لا مينفعش تتيمم فاغتسل كمان لازم نفرق بين الخطا ده وبين ا ل خ ط أ المتعمد ان حضرتك ك ت د ي ت س ا ل ي تقول يا شيخ خالد الحشيش مثلا يعني حرام أ ن ا عايز الحشيش حرام بس عرفت ا ان في نسبه خاشه كتير اوي تبتدي تطلع للحشيش ى ا شائعه على انه منشط ا ل ذ ا ك ر ة بس يا شيخ يعني, يعني او ده فعلا رواه مطلوب يعني شفت ان لازم نقعد نستلذف اللي هو مثلا اتعلمنا كنا ايه اللي كانوا عاملين ا فيش فيلم كده يقولك ل ان كان حلال ادينا بنشربه وان كان حرام ادينا بنحرقه يعني منطق عفن وهو ده اللي احنا كنا ن ت ك ل م عنه انا مش هطول او في حته بس هو ده اللي بنزعم لما بنقول ان هذا الفن الفن المزعوم الذي ي ؤ ر ض على مسامعنا وعينينا فن مبتذل يعني لا ي ص ح ا ل خ ط أ ولا يعلم طويله هو الفن د ا علمنا لما واحد يجي يتزوج واحده ومعادي في حته زوجتك نفسي زوجتك نفسي ط ب مين الشهود يوم بصين لقينا حمامتين ماشين في الجو هما ي ن الشهود خلص يتزوجوا وخلاص تعلموا العيال في الجامعه يعملوا الكلام ده فين الشهود اي حد معاك يقعد علينا قدام ر ض ي ن ا وياما هو ا ل ر ج ل اللي عد ولا شاف الحاجه ده ا ن ق ث ر ت ه لانه وصل الي نقوله ان بعض الناس كما قلت لكم قلت ب ي ح ل ل ا ل ح ش ي ش ويقولوا ن الحشيش د ي ن ش ة ا ل ز ا ك ر ة وهات لي ا ي ة وسط الوجه ا اللي هو الورع السقي اللي هو كل حياته ماشيه بدليل يعني ت ا ق ي ل م س ل م نهيجت كل ح ا ج ة بس اهم ح ا ج ة هاتلي دليل من ا ل ق ر آ ن ي في ح ا ج ة في ا ل ق ر آ ن ب ي ق و ل ان الحشيش حرام هو ده كلام بعض المتبعين ومليش ا د ع و ة بالقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فان ا م ش ع ا ر ك ا ل ي ت ك ل م كده حينما يقف بين يدي الله يوم القيامه ل ي س أ ل ه ربه من ف ب ل ك ك د تصنف هل الحشيش من الطيبات أ ن الخبائث انت حر كيفما تجترئ على إ ج ا ب ة الله في هذه ا ل س ا ع ة قول زلم تعال يعني لا ضرر ولا ض ر ا ر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم برضه مفيش م ش ك ل ة أ ن ا اللي عايزه أ ص ل ه إ ن في تفريق بين ا ل خ ط أ الناتج عن اجتهاد صاحبه و ا ل خ ط أ اللي هو زيه عن طريق العم طيب ن م ر ث ل ا ث أ و ن م ر سبعه ا ل ل بكلمه ا ر ا د ة المخطئ للخير لا ت ن ع ه من ا ل إ ن ك ا ر عليه يعني في واحد ي عايز يعمل خير بس مش معنى انه بيعمل الخير يبتدع ف ن ا ا خ ر اسكت وهو ر ي سنين ا ل ط ي ب ة ك م ا ل ك معاقبين الامور ليه د م ان مفيش حاجه س ن ه ا ج د ه يعني إ ر ا د ة المخطئ للخل لا تمنعه من ا ل إ ن ك ا ر عليه اتكلمنا بعد كده في العدل وعدم المحاباه مش معنى ان واحد صاحبه اخطا يبقى ده صاحبي وحننفتش عن شكل موقع لادم الفعل بعد كده اتكلمنا عن أ ن لابد أ ن تحذر و أ ن ت تصحح ا ل خ ط أ من أ ن يؤدي ذلك إ ل ى خطا أ أكبر و ل ن ق ط ة ا ل ا إحنا نتسلمنا عجالة إنما دي ك ل التي تحصل ب ي الملتزمين وبين أهلين في البيوت ن أهلنا الجدد الجدد على جد كده إ ن هو ه قد يتجاوز, يتجاوز ف ي ص ح الخطا ب ط ر ي ق ة تنفيه أ ن د ر الوالدين فريضه فتلاقيه يكلم ابو زينه يقول كل لي كلمه واحد صح انت انت بتشرب مثلا على كذا كذا وانت ب ت ش ر د انت ها يعني الدنيا خلاص نزلت وبقى ا ل أ ب زي الابن علي خالص مفيش أ ي ث و ا ر ق فهذا ا ل خ ط أ الذي ح ض و ث ك راح تصححه ب م س أ ل ه أ ن ك ت و ج ب أ ب ا ك إ ل ى سائل خير لا ينبغي أ ن يجعلك تؤدي ذلك وتنسى أ ن ه يجب عليك الاحترام و ا ل ط ا ع ة والبر و إ ل ا خ ر ه و إ ن أ ر د ت أ ن تؤدي فلابد أ ن تفرق باس عشان ما يؤديش ا ل أ م ر إ ل ى م ش ك ل ة في البيت فعليها قراءه ده بنسمعه فيه ا ل إ ب ن يقبض في ا ل أ ر ض طيب الاب مش ق ا د على ا ل إ ب ن الواد راح ب ا د ي ينزل وساعه لو كلمه ممكن ي ض ر ض ه يعني ف ه ي ص ت ر يقول ل ايه علاقه ل ا ه من همك طيب همها داخلها ايه هو ايه علاقه صدق ومظبط الدنيا باظت لتصحيح خ ط أ لانه لم يدرك كيف يكون لديه فهم واعي في م س أ ل ة انه ما يصلحش غلط بطريقه تؤدي الى خ ط أ اكبر دول كانت تسع الحاجات اللي احنا ا ك ل م ن ا عنهم المره ب ت ا ك المرابي هي حنوبي حاجه او مجموع الحاجات ادراك ل ا ل ط ب ي ع ة التي قد ينشا عنها الخطا وده مهم وده بالذات موجود في النساء ده مهم أ و ي حضرتك كنت بتتعامل مع ا ل م ر أ ة طبعا انا مش حتكلم عن ا ل م ر أ ة هذا الكلام العسن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله ب ط ر ي ق ة ف تذكره الناس ب ط ر ي ق ة أ خ ر ى ما الحازم من نقصات عقل ما رأيته من مجين الحازم نقصات الرجل رأيته رأيته أذهب أذهب أو للب للب عقل إحدى كن من كن من كن فالشعب المصري كله يتكلم عن ا ل م ر أ ة على أ ن ه ا ن ق ص ة عقل وجيم إيه م ج ذ و ب ة م ر و و ش ة مختلفه عقليا كلامنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصده بدليل انه هو ك ا ن من بعده قال نقص الدين في م س أ ل ة أ ن ه ا إ ذ ا حاضت لم ت ص ل ولم تصم ونقص العقل على أ ن ش ه ا د ة الرجل ادى شهاده مرأة مرتين لكن ذلك معش إن في في ست زمحة المراه فيه سمتين ل الرجلين فحينما تخضئ ا ب ط ب ي ع ة ا ل م ر أ ة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا ف إ ن ه ن خلقن من ظ ل ع و إ ن أ ع و ج ن ا ت ا ل ظ ل ع ا ع ل ى ف إ ن ذهبت تقيمه ك ث ر ت ه وان تركته لم يزل أ ع و ج فاستوصوا بالنساء خيرا تخرج س ا خ ر ة تخرج أ ي ح ا ج ة تعمل اللي هي عايزاه م بتصليش ده مش موضوعك له إ ن م ا لابد أ ن تفهم أ ن ل ل م ر أ ة طبيعه خ ا ص ة لابد أ ن ت ان تكون حاذقا وحقيقا في تعاملك معها حينما تخطئ ل أ ن احيانا في ف ت ر ة من فترات الشهر ا ل م ر أ ة بتكون عامله ز الموبايل خارج لفقر ا ل خ د م ة في الوقت ده جمخة التغيرات الفيسيولوجيه ع ن د ا لابد أ ن تجعلك في ارق ما يكون و أ ن ت ت ل ذ ل ل ك ا ن ب ي صلى النصيحه ل عليه وسلم لما ه فيه حتى ا ك أنجش ناشي وعمل يعني الغناء وعمال إيه بيقول بعض ل كده الجميل وكانت الجمال س ب م ن ف ع ش حضرتك تتعامل معها بغير هذه ا ل ط ب ي ع ة ولذلك احنا لما وجدنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قاعد طرق ا ل د ا ب ج ي واحد السلام عليكم ع ل ي ك م السلام أ م المؤمنين فلانه ترسل هذا الطبق إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعا صحبه ا البيت ي ت ع ف ر ت ازاي ش م ع ن ا اليوم بتاعنا حيل ا ل أ ك ل يعني وهي حركات ج م ي ل ة ولذيذه هي بالنساء بالطبيعه ي يعني هو مش يومك وهو مثلا صلى الله عليه وسلم فرضا يحب السلامك ح ي ل ي ت ب ع ع د ي د السلامي خ ي ر ن ا راح تضرب الطبق من ي ي ب و ا قلبك هذا حدث ماذا حدث انكسر هذا الطبق او هذه الصحه انكسرت الصحه انكسرت و ل ى ايه فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم ج ي ب راح جاي من ب ي ت اللي كان عندها واخذ طبق غيره وراح مدي للراجل وقال و ق ل على الله ثم قال غارت امكم لم يزد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا عايز رجل شجاع واسمعوا ماذا أ ك و ل رجل شجاع حينما ي ص ر ب في بيته بمثل هذه ا ل أ م و ر يشوف الناجح عمليه يخليه بدر يعمل زيه م ن هي ا ل م ش ك ل ة مش كده خ ا د ق ه ده ا ل م ش ك ل ة كلام الجيل هيبقى يعني اعنف من الذي يحدقه الان في العراق عشان ا ل ص ب ق ده اتكسر او、النقر. ده مش طبق ده مش هتبعد ده ممكن تكون ا ل ز و ج ة الثانيه تتصل عشان عندها أ ي ظرف أ ي ظرف وده وارد لكن يعني الشت إ ن ربما انفعلت هذه ا ل ز و ج ة غيره منها لن يتحمل الزوج هذا وكل مشكلتنا ك انا كنت النهارده بقول دائما ً أ و ل ج م ل ة بنقولها بكذب الكتاب يعني ز و ج ن ف س ك على كتاب الله وعلى س ن ة رسول الله الكلمتين بالجمع السلامة بقى. من تعال تقول نشخلت عطلكوش مع من من أول فرح لحد ما بيموت وريني سن كتاب الله وسنه ا ل رسول الله في ا ل ف ي د ت عايز أ ش و ف ه ا من أ و ل ا ن ف ر ح ما بيبتدي لحد لما الرجل يتوكله تأسله حاجة م أين كتاب الله ا او قلت الست ل يقتله أعيب كده ل ا او ن أعد اي الله ح ك كتابه م هل يحصل شرع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي برسول الله في م س أ ل ة تضحيش هذه الاخطاء لابد ان حد مساله نقصان العقل والدين ا ل م ر أ ة ليست مثبه لكنها ط ب ي ع ة فهنا يبقى كل واحد قاعد و ا ح د ة مراته مثلا نثبه د وصاحبه قاعد م ع ه م ف ت ا من كده يقول له ما تصف عقل ودين وعلق الدنيا كلها على دين دي فيها ما لهاش علاقة بالإنسة يعني إن ممكن انت ك و ن كليتك لسه على قدر جيد من الرجوله مثلا إ ن م ا أ ن ت متقعدش ا تالف في كلام الرسول ن ب ي وتحمل كلام رسول الله ما لا يحفنه و ت ح و ل على ن ز ا ك ا ل ن عن ب طبيعة ي يتكلم ع ش ا ن ح ض ر ت ك و أ ن ت ت ع ا م ل مع الله م من منطلق ذ ه ا ل ط ب يحتمل ع ة تكون تكون رفيق ر وتقوله ا على م ز ا ل ك طيب بعد كده فينا ب د أ ن ي ف ر ق قبل أ ن نصحح ا ل خ ط أ بين حق الشرع وحق الشخص حق الشرع وحق الشخص عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ر ض ا ه لما التقى بشقرانه وعن نفسه ل أ ن ه كان ث ق ر ا ء ده الطبيعي من امير المؤمنين المسؤول فلما عرف ا ل ث ك ر ا ن ما كان من ا ل ث ك ر ا ن إ ل ا أ ن شتم عمر ح ي ن إ ذ ن وبالتحديد عمر كان لديه ختمه ع د ي ب ه اوي ا ل ر ا ب ا ل م ر ا يعني لم يستمر في التعنيف وفي التوبيخ وفي ا ل ع ص ا ب ل ه فلما كان و ج ح د ي س أ ل ه ايه في ايه من قبل خ و ط ا ن يعني اللي احنا بنتهنوه عمر ي ع ا ايه عيضة دي ك بن الخطاب ايقن في ر ح ظ ة انه لو عاقبه الان فيعاقبه لشخصه يعني عشان شتم حضرتك تقول واحد مثلا ياخي ا ق ي اللات ا س ت ع م ل يقولك ل مثلا اكتمل اهلك مثلا ياخد فجاه ت ب د أ انت في م س أ ل ة المسئوليه اساسا مستحضر ن ي ة تصحيح ا ل خ ط أ لمن ل ل ا فتبتدي حضرتك تركن النيه دي بقبلك ش و ي ة ودي بتبتدي ت ت س ح ب ه ا ي ن ا مش عارف بتكلم مين و أ ب و ك واللي بابوك يعني تحول م س أ ل ة تصحيح ا ل خ ط أ إ ل ى مسجد ا ل م س أ ل ة المسلم بادعيه خلاص خرج من مود إ ن ه مطالب أ ن ا أ ق و ل ك ل م ا بس م ب ح ا يزعمونا ا ن ج ه ي ن ا من س م ح ع ه ضبط الناس كلمة كل ليك المسمحة قال يوم دي عندك الناس ضبط فهذه ا ل ك ل م ة أ ن ت مطاله في وقتها بضبط النفس و أ ن ك تفرق بين أ ن ك تصحح ا ل خ ط أ ا ل آ ن ل ن ف س ك عشان انا ش ت ن ت لازم اعرفه أ ن ا مين وعرف ا إ ي ه و ا ر س إ ي ه وفهم عنه وعندي ثقه ولا أ ن ا أ ص ح ب هذا ا ل خ ط أ ل أ ن ا ل خ ط أ وقع في حق الشرع الذي شرعه لنا سبحانه وتعالى هو دل عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب والأعراب مع كان فيهم غلوه ك ا ن ف ي جفاء وكان فيهم وهم ك ا ن ف ي يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم أ ج ل اجلاء ل بلغة العربية يعني ب ت ع م مع وسلم بعضهم يتعامل من يمكن ل النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يتعامل النبي العائل تقول فالأعراب عنه يعني كان حافظها حافظ كذا نبي بهذه ويبقى محمد د أ ن ا سيدنا مالك يروي إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فرح د ي ج كان ممكن ب ب ص ا ط يقول يا ل ن ب ي لو س م ح مر من مال الله إ ذ ا سمحت ي ا ح ا ج ه دي إ ن أ ن ا عادش كده ر ج ل رح مسك رداء النبي صلى الله عليه وسلم ورح يكون إ ي د ه وجدد رسول الله من ردائه ب ا ل ق ر ف ل ى كده حتى اثر الرداء في عاشق النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا عايز د ا ي ن ا لما نشتعل النبي انتوا تخيلوا مشهد توصلوا المشهد ده النبي لما ربنا سبحانه وتعالى حرم على نفسه مره كده ا ل أ ك ل اللي هي الشيء حلو كده كان ك ل و وكتغارق ام ا ل م س ل ن ي ن عايشوا ح ق ة واتفقوا مع بعض بقلودهم لما يجي يعني ان احنا كمين نفهم الشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم اخلاق الشكر يعني حاجه حلال إنما لا أعود لانزل فيها قول الله ل م ن تحرم ما أ ح ل الله لك ترتدي مرضاه ازواجك الزوجتان كل اللي عملوا هم بس عملوا جميلون كمدين كده اتساق س على رسول الله مش ده ربنا يقول ايه ان ت ت و ب إ ل ى الله تقصرت ك ل و ب ك م ف ق ت كده و إ ن تظاهر علي فان إ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهيره م إنهما مكتفين ا كان ده إيه؟ هنقول إيه يعني بس مش حلوة الأفضل ا أنت ق ا علشان أطال إنه جريتهم إن هو النقوط عند إ ن م ا تعال إ ل ى رسول الله بهذا الموسم القران ما ن ز ل ش قال ل ل ا ع ر ا ر مثلا ا ط ع ب ي د ك فجيت ينسفه كده واي حق لماذا عايزين ن ب ق فهمين دائما كما أ ق و ل لكم أ ن الاصل فيما نحياه ا ل ا س ت ل ا ل مش معقوله ا بقى كل ما حد هيجي يحكي ايه عن نبي يقول له انت تعمل ايه ا ل ق ر آ ن ي م ه ونزلوا إيده احالك عارف لو ب ص ا تيجي ده عينك فكين بقى؟ عشان نيجي ن نفسنا ا يوم و ح د يقولك ايه النبي يقول له النبي ده النبي حد يقدر يدوسه على طرف لا النبي كان يدوسه على طرف صلى الله عليه وسلم فعايزين يتعالج من الاصل والابتلاء ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخطا حدث في شخص رسول الله مش في شخص ي ش ر ع سبحانه وتعالى فما كان من النبي بعد ما ل ر ج ل عمل معاه كده الا أ ن الكتب اليه وضحك هذا نص الحديث ثم ضحك و أ م ر له بعطاء انت حضرتك تخيل تخيل لي أ ن انا معادي ع لي د ل ح ق ي معهد ش مرلي من ما نالي لك ن ممكن ي ي ج ل ممكن أسجيله ممكن تجيله تجيله حقي ليه ت وربتك مكتك ك رائبتك من عن ج ك وربتك ز ل بمرة م ي عندك ي أعملها ه مرتين ل ما ت ف ل اللي مثلا عليك مثل يا بارد هل حضرتك بشكل ي س ت ب ع الاقتداء بالنبي والابتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا حتزور لشخصك انا حترك ا ل ا ج ا ب ة لكل واحد مع نفسك هو أ د ر ه يعمل ايه يعني في واحد ممكن هعمل الحركه ق ة دي هنا في م س ر ا ل ج د ي د ة ممكن يسمع مثلا المهندسين البنيات اللي ه ا خ و ه ا ك و ش ي و ا ل ش ك ا ي د وفي واحد تاني أ ح س ب ه على خ ي ر وعلى طول م ب ا ش ر ة هيعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وضبط تواضع النبي قال لقد اوذي أُوضِيَ ب ِ أ َ ك ْ ث َ ر من ِْ هذا ََ فصبر ََََ إذن أنك ما إما تقاله فالشيء الخطأ بتستوجب بين تترد ح في بقى ج م ل ة او في حدث ا من اثني عشر ان حضرتك لابد ان تفرق بين ا ل خ ط أ الصغير و ا ل خ ط أ الكبير تلاقي ناس عندها ب خ ف ة ع ج ي ب ة ا و ل تلاقيه عن م ر ج ل ع ظ ي م كده واللي يساموا نفسهم احيانا مش انا لا اعمد لكن بدي استثناء البعض من ي ق و ل ك ايه فلان الفلاني التربوي ا ن ا فالترجمه ده انت غلطت فتقولك ل دي كانت غ خطا وسيطة يقول لك بسيطه ي حاجة ما غلطة و الخطا خطا حسناك بعلم التربية دار الثغائرات يعني مافيش تقولي اللي خ ط أ قد كده زي اللي خ ط ا قد كده يعني مافيش تقولي انت لما شوفت واحد عفوا شوفت واحد بيشرب س ج ا ر ة زي ما شوفت واحد هي هي نفس ا ل س ج ا ر ة بس ر ا ب ل فيها البنج مثلا ده خ ط أ وده خطا بس شتان ما بين ا ل خ ط أ ي ن كويس زي ما تشوف ت واحد ع ا ق واحده مجرد من بعيد او شوفت واحد مثلا نسلك واحده على كبر الجامعه ده ا ل ع ج ي ب ز يا رب اقعد كبري ده صراحه الواحد جه ا ي ع ن يعني ي ا ل و ج ح و ا ل ب ي ت واقفين حاطط اجوا على فكره وابتدى نصهم اللي فوق يطول يطول يطول لحد ما يكبوا في ن ي ل ولاقي واحد ض ا ب ط معاك يقولوا رخصه يعني رخصه رخصه ل ن ا س الوقت دي و ر خ ص س ن ا ك ل م ايش ي ل ح ا ج ة ر ا ح ت ا ف و ن فش هيكتب كتب ده معانيها ف ا كيف هارب ب ن واحد عاكس م ع س ك س عاديه وهي الخطا ل ل ه ي ه د ي ك م أ انا أقول بشير خالف ل ع اقول هناك فارق بين ا ل ل عاكس المعكس البسيطه بس مش بسيطه ا ل ل عاكس المعكس عمل ب غ ط الحركه اللي ت ت ع م ل ل ل ص ف ا ر ة دي ه دي وبين اللي هو انت شايفه م ع ب ك ف ي ه ا ومش عايز ب ذ هناك فارق بين الخطاين فلابد أ ن نفرق نحن كما فرق الشارع سبحانه وتعالى بين الصغيره وبين الكبيره دي ما في مسائل ت ص ح ي ر الخطا يعني أنا واحد مرة يعني واحد حيث أشوفه مرة غفر الله له وغفر ليه وهي مكانتش ش ب ا ع ه ليه مين متضاوله على خليج ا ل ش ب ا ع ه بس هو ا ل و ي ع ن يمكن ي بنشوف المشهد ده كل يوم بس أ ح ي ا ن ا ي ق ض د ر ش تتحمل إ ن م ا احنا من كثر ا ل أ ن ف ى كلنا اخوات بعظيمه ماشيين في الشوارع فكله سايب كله محدش يقول لحد حاول مهم وكلمتين ح ط ت ايده على ت ه ا انا ا كده معرفة ك ل ا راح ل ل ا بندوه ز ل ا ي وكلمة قلتله ما ينبغي ان تفعل ى ذلك يعني الاخت ل ا ت ب ر ا ح انت خ ط ي ب ة اخوها زوجها ما ينفعش تفضل ايدك على كتسها كده والعربيات ر ا ي ح ة وجايه ازانك لا يعني نساء الظنيا يعني حتى بالمحجرات دائما و ا ا ل ن ق د ا يعني الواحد جاي لان ك ل كاركب تح في المجتمع القبض على أ ر ب ع منقبات يروجنا ي المخدرات ايه ص ل ى الله عليه وسلم مثلا يمكن يكونوا أ ث ا ق ا ت داعرات متكولات يعني هي عشان ل ي س ه م ولادهاء الخبر ايه محطوط لك وشك ي في الصحه الاولى أ ه و شفت النقاب بقى مالوا ل ن ص ا ب ومالوا ل ش ج ا ب ومالوا ل م ل ت ح النصاب والملتح الملتزم مال ج ل د بعض هو ا ل إ س ل ا م عشان كده احنا د ا ئ م ا لما بيتكلم مع بعض ا ل ا خ و ة اللي ا ت س ن ا غلط إ ن ا ل إ س ل ا م ما هوش هو المظهر ده يسمعنا ذلك إ ن احنا نرفض الكذاب ونرفض ا ل ل ح ي ة لا بس ب ن ق ص ل هذا الكلام ل أ ن أ ع د ا ء دين الله يفهمون ع ن ا ل إ س ل ا م هكذا ف إ ن أ خ ط ا ت ا م ر أ ة ه ا د ا ع ر ة تمارس ا ل ب ض ا ع و ن س ت ه النصارى عشان تتهرب من بوليس ا ل أ د ا ب ومعروفات لهن م ي ع ن ي إ ن م ا عملت ك د م ث ل ا ك ت ه جديده في الكار ب ت ا ع ه ده مش عايزين لما تتمسك يسيء إ ل ى المناخبات والمحجبات وتلاقي المناخبات ق ا ع د ة مشرده وتخرج م ن ز ف ه حتى بكتور تحس انها ب م ص ي ب ة فلا داعي الحقيقه ة ان نخلط ا ل أ م و ر ي ع ن ي مش ع ا ي ي ز نخلق ن الامور أ م و ر ف ل ب د أنك ن هناك من ن الصغار أشياء في في شيء ولذلك ب باقيين ن للتنفقر أنت تنبوا سجي كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم م كريما الذين ن ن ب و ا ا ا ل س و ا ل إلا ل ل ت و ا ا م ن ربنا ل ا ففيش جرسين ك ت لدكتور ر قرب ي في ن نجل ن م مدخلا ض ر و ب ة أو ط أ و ر ت ايه ايه وسبجل م كريما ن ونحن ج ل الخطأ. فلهاد الخطأ、يندرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خ ط أ يندرج فرق النبي صلى الله عليه وسلم فرق غير الرجال وقال ا له يا رسول الله أ ن ا زميل وشد النبي عشان يفرق ما هو مين التربيه الحقيقيه مش تربيه ة التربية دي احنا بنقرأ بكتب ي دي, دي تربية النبي صلى الله عليه وسلم هي ا ل ت ر ب ي ة الحقيقيه التي يجب ان يسترعها ا ا جمعة بوستن وكلية ل ي المسلمون ر ا ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم عنده من التربية لا ف هؤلاء وهم سعاد يتقوا س علم ا ل ت ر ب ي ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بس طبعا مش عارف ا ل ل يقول لك ه وهي همي هاي يحورا اي ش ك ل ا ش عارك التسافي و ا ل د م ا م ل يقولها ا ي شكل عشان يبقى بعيد عن ا ل ن ح ي ة اللي فيها شيء من الدين وهو يربي الرجل لما جرى يقول النبي, النبي قال له لعلك لامس لعلك ف ا ق ذ يعني عمال يؤكد عليه زنا زنا يمكن انت مش واخد بالك لابد ان ت ف ر ك لان ا ل انت بتقولهولي ده يعتبر من الصغائر اما أن اللي, اللي انت بتعترف ب ي ده من الكبائر ولنا د و ه و ل ك ده من الصغائر ايهما ت ع ا ل ت لعلك تاخذ لعلك لا ن س يقول لقد زنيت يا رسول الله ز ب ل ز و ج ة الموضع <تصفيق> ادخال سجن الذي يتحقق في ر و ا ي ة لحد ما الرجل يعني ب ص م ب أ ص ا ب ع ه ا ل ع ش ر ة انه زنى حينئذ أ ق ا م عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد أن لك إن على مثلاً واحد مثل واحد كلم تحم من جنبهم مقصوص السلام عليكم جزاكم مقصد ما المقصد على لا الله لا بل إلا واحد وتعجي أو أو شوه نفسكون يقصها خيرا يا تاني هناك بسنح يعني شعب أن ت ف ر ق بين ا ل خ ط أ الكبير وبين ا ل خ ط أ الصغير ا ل م ق ط ل بعد كده تفرق بين المشرف ا ل خ ط أ كويس و ا ل خ ط أ أ و يعني الذي له ثوابت خير ويحتمل منه ما لا يحتمل من غيره يا رب نحن يعني ايه في واحد ممكن يخطئ لكن عنده من ا ل إ ي م ا ن والالتزام ما يحتمل منه مش تسيبه وتقره على خطا بس حضرتك تتعامل معه ب ص و ر ة م خ ت ل ف ة عن المخطئ ا ل م ت ر ف له خطاء كثير ا ل خ ط أ هذا الموقف ا ل ح ق ي ق ة له واقعه من س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في س ن ة أ ب ي ب ا ر و د وحسنه ا ل إ ي م ا ن ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله ه الموقف د النبي صلى الله عليه وسلم كان رجحك ومعاه اسماء و ع ا ئ ش ة و أ ب ي بكر أ ث ن ا ء ب ق ر و الحديث بتقول نزل رسول الله فنزلنا ش ي ء راحتي ة ا ف المهم جلست ع ا ئ ش ة جنب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أ ث ن ا ء وجلست أ ن ا بجانب أ ب ي بكر وكانت ز م ا ل ة أ ب ي بكر و ز م ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم و ا ح د ة مع غلام الزماله هي ذ ب ب السفر مع غلام هو لمسجد ا ل ذ ب ب ك ي ن ي ا فجلس أ ب و بكر م ن ت ظ ر لما استريحوا فقره جايز يكونوا ناموا يعني ف أ ب و بكر يقول أ ي ن بعيرك قال أ ض ل ل ت ه ا ل ب ا ر ح ة ض ل م ي ن فقال له أ ب و بكر للصديق بعير واحد ف تضله فصفق يضربه وهو محرم ايش مارضين بالنا أ ب و بكر ب د أ يضرب هذا الغلام على خطئه ا ا ل ل ي عمله وهو محرم كيف كان رد ك ع ل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب إلا أنه ل انظروا ربي عليه وسلامه وقال ا لهذا ا ل م ش ر م ما يصنع بص اذن ل ل ر ي حينما صلى ا إلى هذا يقع ا ل خ ط أ من واحد كابي أ ب بثن ي ل ص د ي ق ك أ بكر الصديق كأبي في مسألة نور يؤذب يؤذب غلامه على الخطأ وهو دا ما حصل مع ربيعه الاسنان ربيع ربيع أبو ل ل ح ق ق ي يعني ايه ة من مدت ا ه كلمة ب ربيع طبعا أبو بكر ر ة أخطأ فيها في حق ربيع. طبعا ده ا حق ع ش جميعنا متروحش احنا عادين ان أبو بكر أبو مثلا هاي اطلبه افرد حله الشارع هذا لا يليق ل ا ب ي بكر ممكن مثلا يعني إ ي ه عليك ا هو ا ق ص م مسافه خلاص ي ب ع ا ع ن ي د دلوقتي ممكن كلمه كده ولكن ل أ ن ما ق ا م أ ب ي بكر الصديق حالي هذه ا ل ك ل م ة ف اعتبرها يعني ايه يعني ح ا ج ة صعب ة ما كانش ع ن د ن ك تتفلت من لسانه رضي الله عنه وارضاه المهم أ ب و بكر قال ربيعه اقتصني ربي الكلمه لم اوتها لك قال له والله لا حتى تردّ لَأَشْتُوَلْنَكَ إِلَى رُدَّنَّ رَسُّوَدِ عليّ عَلَيَّا الكلمة قاله لَا قَالَ لَكَ ردن الْكَلِمَةِ اللَّهِ أَوْ لأ طبعا ً في ناس متقيدين على ا ل إ ن ت ر ن ت زي ما شفت و ش و ي ة حاجات ا ل آ ن ا ل ل ي خدت شعر راسي وقت مش عارف الناس دي بتخترق على الصحابه كده ازاي يعني د انا ب ت ه ي ا ن ي ا ل ن ا س اللي بتقعد تتكلم م ث ل ا ه عن ل ع ي ش ك و ر ة ل عايزه انه يضرب المجرد ب ت ا ع د ل وهم ب يتكلموا عنه تخيل و ق د ى ابص على برنامج م ز ا ع بقلب كده مش عايزين يعني ايه احنا م ن ق ص و ش والله احنا بنحب كده بدك ت ن ي ا ص د يعني انتم تبررون اخطاء لاعبي ص و ر ة ولما ي ك ص ر ح ا ج ة من صحابي وانتم تعلمون انهم ع ذ و ل وانهم ما ينبغي ان نظن فيهم الا خيرا وانهم خير رجال هذه ا ل ا م ة وان ن ل ل على علمه ه اختارهم و الله ايد بهم رسوله وان الله نصر بهم دينه في داء واحد ب ث ل ا ث ة ع ر ي ف ة يقول لك ش و ف ا ح س ي ل ك خ ب ق ى أ ب و بكر م ر ة ض ر ب واحد وهو م ق ر م عشان يقولولنا بقى مش ع ر ب و ي ر ي ع د ي ا ل ك ل م عن ا ل ص ح ا ب ة ب ا ل ش ق ي ق المهم أ ب و بكر الصديق قال لتردن علي ا ل ك ر ي م أ و لاشكونك إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ج م ع اللي واقفين مش عارفين مين ابو بكر الصديق قالوا سبحان الله هو الذي خد ثم يذهب ويشكوه إ ل ى رسول الله طبعا ا ر ب ي ع ه عارف يعرف كمان القدر متقدر أبي بكر أبي ص د ي سمت مش بقى قال يعني عاجل بقى ا ي لديكوا شايفينها ة قال أو ط ش ابي ت م وأنا ر ض و معذب الزبق تحت ف الخطر ا ل ن بكر ي ي ا ل ل غ ص د ي ما موجود لما كافش هناك اللي عمله ق ا ل لهم اياكم أ ن يلتفت إ ل ي ك م أ ب و بكر فيراكم تنصرون من عليه فيغضب فلغضب رسول الله لغضبه فيغضب ا ل ل ل غ ض ب ه من سيهلك ربيعا ن منتهى ت في الأدب مع أ ب ي بكر بن الصديق يقولك ا و ع ب حد يغص يلاقيكوا في استسلامهم إذا ما ش و يعني ه كمان م ح د د ي ن بس يعني إ ي ه ب ي س ت ن ج ر و ا الموضوع من ا ل ا س ت ا س يعني انت مش شفاني او انت اللي ق ص و ل ك ح ي م ا ر ج ع ل ي ك و و ر ح تقولك إ ي ه كلمه دي فابو بكر بن الصديق ذهب يقص لرسول الله فكان في إ ث ر ه على ط و ر ب ي ع ة مش عشان و وقع ي ل ي ق ي قبلك ح ك ا ي ة خالص بس هو ريح لغرض هو قاله ا ل آ ن بص ن ب ي لما حكاله أ ب و بكر الصديق بص على ربيعه خلي بالك في ف صحيح خطر القياس من وجهه نظرنا يقول له بكره أ ن ت ا ل ي جعلك لصحصح خير هو سمحك انما لم ي ر ت ف ت النبي الى ابي بكر الصديق و إ ن م ا نظر إ ل ى ربيعه قال له ما لك والصديق يا ربيعه قال أقول الله يا رسول الله في الجؤتي عايز فيه قال عايز الله أخنا منا رسول هو نقول قال له نستفع كذا كذا فقال له يرحمك الله يا ر ب ي ع ك قل له يغفر الله لك يا اباؤك إ ذ ا هناك بعض الناس يحتمل منه ا ا ل خ ط أ بشكل بس ما يكونش ا ل خ ط أ حصل في ه تجاوز شرعي او ح ا ج ة على حساب ا ل ع ق ي د ة أ و ح ا ج ة ضد منهج الله أ و ح ا ج ة ضد ما حرم الله إ ن م ا حاجات تحتمل من واحد له مكانه وله ث و ا ب ق خ ي ر فمده م ن ل س ا ن ه او مده منه تصرف يحتمل ان يتقبل هذا التصرف منه ولا يتقبل من غيره كذا واضح بعد كده لازم من ح اعطاء ا الوقت لتصحيح الخطا هذه ل ل الحقيقة م ش ك المشاكل اللي فيه حضرتك اللي شمد بنوع وشك فيها في فيه ب يكون رب الله مدمن سماع غناء حلو حضرتك لما بتروح تقوله متسمعش ا أ غ ا ن ي ب يقولك حربه ب ا ل م ف ه ي ن ه وبينك كلها ل أ ه ل وحاجات بتحث على ا ل ر ز ي ل ة ومفيهاش أ ي حاجه زي زمان حتى فيها يعني ح ا ج يعني تصيب القلب كده ب ا ل ر ز ق ة ولا بالحماس ولا ب م ح ب ة الله ولا بمحبه ة ل كلها يقول في اسف ي و ي ل وعلم ل ا ا س ا ي ة يعني و ل ف يفحى ا ل ي ف وحب د ويقول ضريب أغنية له وكام ا د يلحمها ع ساعة د نصف وفجاه ي ط ل ع و علينا مثلا خ م س ة مليون في ل ي ل ة ش ر ي ط الجديد ا ل ش ر ي ط الجديد ا ل أ ل ب و م الجديد كلها أ غ ا ن ي نفس المعنى بس لده خد من صاحبه قال م ر ة اللي فات الكلمه عن ح ر ي ص ة ا ل م خ ل ص ة وقلت ل ا ل ح ي ن و ج ن ن المخلصه, المخلصة ويعودوا يدفنوا مع بعض كلام ونفس الالحان ونفس شكل البيت حاجات ده هاي ما ع ي ن ا صاحب حضرتك ذ ه مدمن س م ع غناء ا ل ح ق ي ق ة ليس من الانصار ان حضرتك مجرد ما وجهته الى هذا الخطا وارسله ان الغناء بقى مبتذل ولا ي ن د غ ي ان تستمع الى مثل هذا الكلام الفاحش مش حضرتك في يوم وليله حيغادر ده يتحول كده الى يعني واحد كل ذلك ما يسمع حاجه ح ص ض ا ع ه على و ج ن ه وكل ما يسمع حته موسيقى استخبره الله مثلا معاي اطلاق خالص هو ممكن يوقع المسطره ثم يعود ثم حضرتك بتكلمه ويقاوم خ ت ر ه ثم يعود فحضرتك علشان ت ك و ن منصف لابد أ ن تترك م س ا ح ة من الوقت له لكي يذهب بعيدا أ ن ك ح ن ت ب ت ح ر ك ن ا ح ي ة الله في هذه المساحه ة يعني ي إ يعني ت د ض ل ش غ ل عليه التنزيل و ش غ ل عليه ا ل ن ص ي ح ة و ش غ ل عليه توجيه نظره إ ل ى أ ن هذا خطا و أ ن هذا لا يجوز و أ ن هذا حرام إ ن م ا حضرتك في تجده مساحه وقت ل أ ن مش كل النقود م ج ب و ل ة على أ ن تتغير ب ا ل خ ل ي ه مره و ا ح د ة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في ا ل ق ر آ ن لما حرم الخمر على صحابه النبي مع فارق القياس ا ل أ و ل ى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ح ق ي ق ة كان ا ل أ م ر متدرجا أنتم تعلمون م ذلك ج يعني ا ي ع الخمر ي وليس و م ل ا كانت ح ب ي ب ة إ ل ى ق ل و د ا ل ص ح ا ب ة حبا لا يجنيحه والعرب ك ي أبوكي تأتل تأتل عموما فيه مهمة من معي ر ب ن ا سبحانه وتعالى ر أ ى في خلود ا ل ص ح ا ب ة وعلم فيهم هذا الحب للخمر وكان ل ه ا مئات الاسماء من كثره حبهم ل ه ا ش ع ك السلافه والمدامى و ح ا ج ا كثير قويه فماذا فعل ربنا تبارك وتعالى يا يسالونك عن الخمر والميتل قل فيهما ا س م كبير ومنافع للناس واسمهما أ ك ب ر من نفعهما حل فبعض ا ل ص ح ا ب ة اللي هما ل د ر ب العليوي لقوا يعني اسمهما أ ك ب ر من نفعهما بس معنديش ا خط واضح ل ل ح ر م ة فمازال مصرا على ان يشربها ما كدلنا بيحصل واضح خط في بعض الناس يملكون من الورع ما يفعلهم يبعدون عنها والبعض لا يملك هذا الورع ما زال ي د ن ز ن حولها ل أ ن ه لا يعطيها حرمه واضحه بعد ك ذ ا في واحد ي ص ل ي قل يا اشم ف أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين امنوا لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى حتى تعلموا ماذا ا ر خلاص إ ذ احنا عايزين داخلين على ا ل ص ل ا ة ك ل ه ايه شطه ة لأن يقفل لانه ي ي س م و يقفل تمام لحد ما تمام وكل ثمانيه ص ل أو خ ل ا البعض سواف العيشان العيشة بقى نصلي تمام وكل ا ل عيشه يشرب ع العيشان د ذلك ثم خدوا ف ت ر ة ز م ا ن ي ة م ت د ر ج ة في هذا ا ل أ م ر و ف ج أ ه في جلسه ة ك د هم شرين ل أ ن الخمر تلعب برؤوس أ ص ح ا ب ه ا حصل بعض الشعر دا ي ق وحالي ل يقول بكين بكين شعر ودا يقول شعر ر ودا و ح د ب ب انجلي ف ن ومرمطنا ونفكنا ا الأرض السكوء اتخ الدنيا دي كل وضردناه العسلان تخ قامت بعض رح ح أن ج ق ص ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت شيئا من أ ش د ى بركات عمر بن الخطاط لما سمع بهذه ا ل و ا ق ع ة توجه إ ل ى السماء وقال اللهم بين لنا في الخمر أ م ر ا ش ه ي د ف أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ج ل ا م رجس من عمل الشيطان فبتنبوه لعلكم تتلفون إ ن م ا يريد الشيطان أ ن يوقع بينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة فهل أ ن ت م م ن ت م و ن ق ل و ا يا رب انتهينا إ ذ ن الشاهد عيز في هذا الكلام أ ن تؤتي المخطئه ب ا ل ن س ب ة للحاجات ا ل م ح ب د ة للقلوب دي طالما ان تصل الى درجه ا ن ي ف و ل ل ك ب ا ل ل ل ة خلاف أقول أنا حينما م ر يحلل الغناء بشروط من يحلل الغناء بشروط إ ن م ا الراجح حقيقة لازم ي ن كي تكوني الأمدي الراجح ي ك و ن منصفين مع انفسنا نحن لسنا ضد ت ر ي ح النفس إ ن م ا ما يحدث هذا ليس له علاقه ب ا ل خضر ق ا ب ن ه ا في خ ب ر ه ن ا في, خبر هنا في حاجة فرقيت مجيعة حاجة ب ك ل م واحد بالواجه حاجة ما استكرت كده يعني اخترعه حضرتك اللي عملت ده فالكلمه المثبت اللي ب ر م و ت وقلته ع م ل ايه ده هو شكله مزنش يشجعني معامل حاجه كبيره فسلطي ا ن عمل مثلا اختراع بتاع لان الهيئه مبنتش من ن ح ن ه ا د ي ن خالص شعر جريد كده والحاجات اللي ب ي ع م ل فالمهم ه ي و ه انا لما تقولي لي ا ل س ر ق اللي فيها واقول ا ح ا ج ا ت اللي م ا ر ف ع م ل ه ا ايه ت ر ع ه اغنيه بتقولوا يا كلامها ايه دول حاجات عزيزت الشكل والله ومش عارف بشرب ن س ة ف ي ه ن ة فيها نسختين نسختين ه ومش عارف اروح ا ي اتوبيس اتوبيس ي دي ويقوله ا دي ا س دماغه اغنيه اول ما ي ق ص ر ه م تجيبوا اقراوا و مع بعض اثناء موضوحي طيب فهئة تروحوا ك ل م في حسة ح ان ض ت ب ك لصديقك ل ل ي يا مع بعض اسمعوا ل والله تمام ن ا ع كتير و ي والتاني ق ا ل مش موضوعيا ي فانت ر ت ت ك ل ا لماذا تلصدم لا جيه يريد ان تصطدم عشان هذه ن ا جواب ي ح و الناحيه التانيه لن ا تخش عايز معاك وضعيفه لا ل ي ي ولا ينبذي منك كنا حصل ده ت في من الشارع علشان ي خ د ه ا ويقدر يقلع عن هذا ا ل ق ط ا ا ل و غ و ي بعد كده ا ل ح ق ي ق ة في شيء مهم جدا أ ن الحذر أختم فيه ا عند ا ل إ ن ك ا ر على النساء الاجنبيات يعني إيه موضوع هذا الموضوع كبير من الوقت المليئي لكن الذي يستطيع أ ن يفعل ذلك أ ه ل ه ا ل ح ب ه ل أ ن ن ا ا ل ن ه ا ر د ة مش ظالم ن ا س ح حجم ن الاثنين يا رب فعل ا ل إ ن س ا ن اللي ق د ا ن ي ممكن توديني ا ل ز ف ي ه ك م ل ك يا بارد انت مش عارف ايه انت و مش هتغور بقى انت مريضه ا ل ا م عم تبيض عميق جاي حتى ا ك ت ممكن تشتم والاخ اللي هو و ق ف حرف الجامعي بره ده في حاله ة يقول ي له بسرعه الله خيرا ت أفضل خير ل ي أ ن ا ه الله معك و ه ي ن س ك ه و م ح ض ر و أ ض ي ع كل هذا علشان هو ح ض ر ت ه تخيل أ ن ه مفروض عليه أ ن يذهب إ ل ى م ت ب ر د ة مثلا تبرد ك ا ت ر في ا ل ج ا م ع ة ويتكلم عنها كده ما ينفعش اقفل او يعظم بذنته مبرر عشان اشوفك ت اني و أ ن ا أ ر ج و أ ن يطردوا وانت لطيف أ و كلامك الحقيقه والله اعرف وده انت قصدت كلامك ا ك ل زنجي اللي تنضحك في ضائب ا ح ي ا ء م م ك م ت ش ا س ك ن ي تسمعني بسرعه طريق اصلا طريقه غ ل ق ا ا ع ئ عجبني اشياء اصنع و ع د ي ي ن يخرجوا مع بعض و ش ح ب ه ا الراجل ينشد ج ع و ه وقاموا عليك فاحنا ل ح ق ي ق ة عايزين برضو يكون عندنا شيء من, من الفهم ف الانكار على النساء الاجنبيات وكان عمل كده في حياه ابو هريره أنا عارف أ ب و ه ر ي ر ة قابل ا م ر أ ة حق عصر البرتان ه الجماعه اللي حقين برتان نسائي ي ن فهو لقاه حق عصر يعني لوح والحديث مبشر لكن بقول لك اكيد لفت نظر م ب ا ش ر ة فقال لها يا امثل جبار إ ل ى أ ي ن تريديني طبعا لاني أ ب و هريره لابو ه ر ي ر ة حلث عبدالله تامل هيسع أحمد مش محمد مش مش مش مش فالحقيقه ب منهون ه و ج م ه النهارده اقول اخرج م ت من الجامع ي ح د ة ا ش ي ع م د ا ل وصار مسرحتين ا ر ه ا ل ي الشركه يقول لك لابد أ ن نكون حاضرين عند ا ل إ ن ك ا ر على ا ل ا ج ن ب ي ذ ا يا أ م ه ا ل ج ب ا ر إ ل ى أ ي ن تريدين قال أ ر ي د المسجد قال رجعي آه لا ارجعي واغتكري واغتكلي أنت قال ي فيه ت ق نعم ارجعي ل واغتكري إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ي و م ا امرات تقيدت ثم خ ر ج إ ل ى المسجد لم تقبل لها صلاه كيف ث نكل تتعدد ب ح ن ا ه طيب ختمتها ختام مش, مش لطيف يعني. يعني لازم نقول اوعى تفتكر ان الاسلام يحث المراه على ان تكون عفنه يعني يجي جوزها يخش منها مثلا ً يقرب ي غ م عليه مثلا ركبها لا الاسلام معلش كده فقال ب ي كيف ز ا ي م ن ت ع ي ز إ ن م ا وانت خارجه لابد أ ن ت ك و ن ح ذ ر ة من هذا د ه في حديث ثاني أ ي و م امراه استعترف ليجد القوم ريحها فهي ثانيه ا الوقت الأصنصير ما كنت شربني حاجة وأنا متجود إيه زي عدت حمد شربني ومجد <مزه> <مزه> لو دخل شاب يعني, يعني مش متزوج وسنه فهو مفيش فيه هو في الظريف وهي تفصل ملايين وبشيء اللي حيقرب من حضرتك من صاحباتك مش حيصم منك ر ا ئ ح ة مش ط ي ب ة انما ه م ح ا ج ة ان اللي على بعد نصف متر فما اكثر من الرجال لا ينصم فبفترض ا ل م ر أ ة يعني م ت أ ك د ه انها خ ا ر ج ة من ب ل ت ه ا ا ل خ ا ص ة مثلا في اي حي من الاحياء لازم ت ر ك ط و ب ر حتى دي حتركب عربيتها ا ل خ ا ص ة و ح ق و ق مكان تاني نفس ا ل ق ص ة مش حتقابل ر ج ا ل ة مش ح ت د ر ج ا ل ه حيث تتطير كما قال بعض الشيخ والعلماء ان شادي الشيخ ب ل ا ز م ع يجوز ن ي لها ذلك ان ده بيحصلش ده احنا بين كل ثلاث ر ج ا ل ة ثلاث ر ج ا ل ة يعني هتروح ل ي ن الاسنسرات والبيوت تلاقي نفسك مضطره عضل عنك ماتمشيش تطلع معظم واخدها الاسنسرات تبدا الوقت بدنا ن ز قاعه كل واحده ن ز ه و ا ح د ه صرعه تيجي تطلع ت ا ق ي و ا ح د ة نزله تيجي تنزل ت ا ق و ا ح د ة ص ر ع حضرتك أ ك ر م ه ا تطلع على رجلك ا خ ذ ن ا تزرع ل أ ن ك بتخش ا ل أ س ن ط ي ر بتلاقي نفسك تطلع مثلا تتدلى عليها ما في نفسك تصوتلي ف ا ل أ س ن ط ي ر بحاول يقرب مني يا مهرس ي ف ودخلك انت اللي عمال تنصحنا ونازل تصلي و ز ل ع تصلي بصوا دي مثلا انت فاحنا عايزين السيدات اللي بيحضرنا معنا ج ل د ر و س نرجو, نرجو أ ن ياتمرنا ب أ و ا م ر النبي صلى الله عليه وفي س ل م مساله العفو دوروا على م ع ه ب ا ع ت ع ا م لرائحه و يكون ا معا المهم له في ة ي ش م العرب ا ر ج ل لأن م من ا ا ل خ ط الحريق مهزهافة المجينة كلها فضردها بالبر انت حصل وحق طريحة رأى خرج في كده كده حضرتك إن مشعملش أ ن انا بقوله ع ش ا اقول ل ل ش ا لك عمر بانه ل أ كان امير المؤمنين ب م ث ا ب ة الحاكم السلطان بيابه أ ن يغير باليد ف ب ر ا ذهبت ذره وصالح تخرجن متطيدات فيجد الرجل ريحكن و إ ن م ا قلوب الرجال عند انوفهم وخاصه ظلنا انما قلوب ا ل ر ج ا ل عندك كنو ا فيه حضرتك بتحطي ا ذ في برسنات ب ق و ل ل حضرتك ممكن كان هناك ي و ي ن في ا ل أ ر ض عجيبهم هو ب ل ا د بره يعني هو مش عاملها عشان ا ل أ خ ت و ا ل أ خ ت ايه بعض ا ل أ خ و ا ت سامحهن الله زوجها ت ق ص ي ل ه برسان بصل ي ب ر ى عالمطبخ يفضل معني بيه ونهار رايحه جايه انما احنا خاصين بره ملذ وصاب من البرسنات وتبقى ن ز لا يعني ليه ي يعني ه نزل خ و ترى خورت كده ويقول عشان لا هذا الكلام لا يجوز خروج ا ل م ر أ ة متعطره ي ج د القوم ريحها من بيتها حرام ولا يقبل الله لها الصلاه ة بحديث ي ن ر صلى الله عليه وسلم هذه كانت بعض الحاجات التي ي ا ل يجب أ ن تراعى التفريق بس عشان ا يقفل ذ الموضوع ده ونتكلم ة ج ا ة ا ل ت ف ي بين المجاهر والمفسدر ق بين ب المجاهر ا ل م عدم ي وبين الكبري ة لنقلنا الواقف على ع الانشغال بتصحيح آ ث ا ر الخطا وتترك اصل يعني عمر الخطا لما ر ح م ة ا ل ش ج ر ة الرضوان بيكبروا حجيبها من بدوره ليه عشان ن ا س ت ف ن ش ا ن ا س مش ه ي ف ض ل بقى كل خطوه يطلع من بره وعن ا عروجه ان ف ه م ان ع ق ي د ة الله لا يندم ويكتب الشجره زي ما هو برضه ي ش ا ي ن ويروح فانت حضرتك تجيب اصدر خ ط أ من بدوره عشان ل ما نتعاملش ونترك أ ص د ر خ ط أ و ن ص ح ه اثار الخطا ع ا اللي、بيخطئ. إذا ة ملتابن بيخطئ في جيد ودينا كان نكتا الهدف نبيعهم مع المولات تقلبهم فبرضو ان ت ت أ ل ف قلوب ا ل ش ب ا ر الجديده بداخل الدين تزهقوا في ش ت ه و ت ح ص ل و ا ل ت ه الام البعوده و ا ل ا ح ت د ا م ه داخل لا هو ا ل ا س ل ا ن كده من أ و ل ما ق د ر س الجامع لثه محرمات اشتغلت ل ح ل هاكل لا هصرف لا هطلع ولا هنزل لا مش عايزين ا نرتدى احنا ونسأل ع ا و َ ج ع َ ل تفرقنا َُ من ِْ بعده َِِْ ل تفرقا َُّ م َ ع ُ و م ا ا و َ ه ُ م لا َ تدع ََ ف ِ ي ن َ ولا ََ منا َِ ولا ََ بيننا َََْ ولا ََ حولنا َََْ شقيا َِ ولا محروما َ اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه واما الغفر فاطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ن ق ض الدين عن المدينين وسائر الشر المكروبين و ا حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم وفق ولاه أ م و ر المسلمين للعمل بكتاب الله وبسنه رسول الله اذبع عنا اللهم عنا اللهم انصر إخواننا المجهدين نقع مقتك مقتك رب رب مقتك رب رب فلسطين في و ل ل ه م وفق ولي امرنا لما تحب وترضى ولما تحب وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى ت ر ض ى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى و ت ر ض ي وترضى و ت ر ى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى و ت ن ض ى و ت ر م ى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى و ل ر ض ى وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى و ب ر ض ى و ت ر ض ا وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى و ت ر ض ن وترضى وترضى وترضى وترضى و ت ر ت ر ض و أ ع ن اللهم و ا تحرمنا وإبنا و ا تنقصنا ا ل ل ب ا ر ن بنهضنا ر م ض ا ا ن لنا ل ه م ب رمضان ولا تنصر ا يا علينا اللهم امنحنا ولا تمتحننا اللهم سلمنا ولا تؤمنا اللهم لا تحرمنا ل ذ ة النظر إ ل ى وكيك الكريم واجعلنا مع الذين تدري لتحكمهم الانهار في جنات النعيم د ع و ه فيها سوحان ص ل و الله ع ل تبطيها واخر دعواهم ا ل ي ش ه ش و ا لله رب العالمين جزاكم الله خيرا م على حسن الاستماع لا تنسون من ا ل ق ا ن شرعائكم وشانك ا ل م ظ م ومشمئن شرع لا اله الا انت تستغفرك و ت غ لي